بوك تو شزدسة اي تري ثلاثة وستون ثلاثة طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان ja imam hobije. Ana indi hwaya. Ana indi hwaya. Ja igram tenis. Ana al'ab tenis. Ana al'ab tenis. Kdje je tenisko igralište? Ajna ugedo mel'ab tenis? Ajna uged mel'ab tenis? إيماش ليتي هل عندك هوايه هل عندك هوايه يا إيغرام فوتبول أنا ألعب كرة القدم أنا ألعب كرة القدم كيديايه فوتبولسكو إيغاليشتي أين يوجد ملعب كرة قدم اين يوجد ملعب كرة القدم؟ بولي م روكا ذراعي تؤلمني قدمي ويدي تؤلمانني ايضا <يما> كديه <دكتور> أين يوجد طبيب أين يوجد طبيب يا إيما <أوته. متصفيق> عندي سياره عندي سياره أيضا موتورسايكل <متصفيق> عندي أيضا موتورسايكل <متصفيق> Gdje je parking? Ajn yujad mawqif sayarat. Ajn yujad mawqif sayarat. Ja imam pullover. Andi sweter. Andi pullover. Ja imam također jaknu i farmerice. Andi ajdan جاكيت وبنطلون، بنطال، جينز عندي أيضا جاكيت وبنطلون، جينز قديا يباش ماشينا أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ يا إمام تانير معي صحن، طبق معي صحن يا إمام، نُج، بيليوشكو، معي سكين، شوكة وملعقة. سكين، شوكة وملعقة. قداسو، الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟